సౌ అలై ورته السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم ومساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا تَن ظَنَّ النَّاسُ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ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 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه ومن يتولى يعذبه عذابا اليما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 وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايد الناس عنكم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 ؤمِنُوا وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عارَةٌ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عارَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيذ به ملء الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما